الراكب يمد رجا الافعان نحو البدين وحجرات العدنان <تصفيق> الراكب يمد رجا الافعان نحو البدين وحجرات العدنان <تصفيق> يمد رجا الافعان شتلي بليلي واقصد حبيبك منطلو عسهلي يا مدري جل أفعان جتلي بليلي واقصد حبيبك منطلو عسهلي والفق بحالي كل مال بمالي كلبي رفيج لك ما ذين الحجامات عدنان يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعدا بالطاها وعدت بها نازك يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعدا بالطاها وعدت بها نازك يا نص حب قلبي ساكن طه الذي يعطف على الولهان <تصفيق> رجال اضعان نحو المديل وحجرات العداني عبر راكب يمد الرجال اضعان نحو المديل وحجرات العداني يمد الرجال اضعان جدليلي واقصد من طلع عسهيلي يمد الرجال اضعان جدليلي واقصد حبيبا من طلع عساهلك وارفق بحالي كل ميل بميلي وارفق بحالي كل ميل بميلي قلبي رفيق لك ما عروك ما ريتي لو صار ركبي واصل يا فرحتي لو صار ركبي واصل العتاب طاها وعدا بهنازل يا نصر حبه بقلبي ساكن يا نصر حبه بقلبي ساكن طه الذي يعطف على الولى hشرات <تصفيق>